این دلیل خودش هذه كثير حي وقت جائها من جنون فصوصه ومحل معاني فيها شهر اعوذ برب دار الدار الدار الدار الى يتاهي حين على ما كان حاضر وذكر زاركم العالم من القراء من تحدد حاجه والقار بدايه راسيه وفي الجود العربي على العربي قيده قيده ألقار والسوءين من نسأل الله له التوسيقى والسداد ولنا تكون هلايا وقتا لإستناع أفضل يتبقى المشكورة put put تعالى تعالى انا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 لا إله إلا الله، اللهم صل آب و و <تصفيق> <تصفيق> We are you. done. No. Oh. No, Oh, آل Oh, no. oh. The I'm وایا صلي يا اخي يا a <laughs> What's up, bihbihbih? What's hey up, what's up, bihbihbih? What's oh. up, you know <laughs> تركّل على العين الذي I'm walking الهلو Oh. لم Nam الذين يقولون ربما Surah <Sessly> Al-Fatihah <Sessly> <Sessly> صدق <تصفيق> الله ونحن على ذلك انشاء الله من الشاهدين شهدنا, شهدنا شهدنا ان هو على الله نفع وان نطار نسوى الكافرين وان العرش طيق المال تاكن وفوق العرش وفوق العرش وكذا يلقى الوحيد كنا فرحبا في قناية القرآنية القرآنية التي فلها رفض العرب السلام الحضر وحيدا ذلكم العالم القرآنية المتعد والقارب المتعد المقفية والسيود العربي قدرة قارب المتعد اما الكلب الحمد لله سويا يا يا يا والدار الجهر ويا يا يا يا والماره الشدي للصلاة شرحي صلاة كبران بران بران فنيا تكبر بران بران فن حدا تكبر بران بران الله